الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المدينه الحمد لله ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن و ل ا ه كنا وقفنا ع ن د ب ا ب ما ي ق ع من النجاسات في ا ل س م ن والماء نعم نعم لهذا ما شرحناه、نعم. لا ما خ ل ص معه قلنا شرحناه معه وقلنا ما فيه ج... يعني جديد وقلنا الفرق بين مرابط الغنم واعطاني ال... م ر ب ط و ا ل إ ب ل ل أ ن ه ا ليست ل لل... ن ج ا س ة أ ب و ا ب ا ل إ ب ل إ ن م ا ل أ ن ه ا إ م ا خلقت من الجن هذا أ ذ ك ر أ ن ي قلته و إ م ا ل أ ن ه ا فيها ح ر ك ة وهياج قد تضر المصلي وهو يصلي هل ذ ك ر ن ا و ل او ما ذكرنا ذكرنا ل ا ما ذكرناه طيب طيب、آه. وأخيرا جاء أبو وأخيرا جاء أبو يا أبو أبو أبو وجاء جاء الحسن جاء الحسن الحسن باسرا ل ن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 ومن تبعهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين باب ما يقع من النجاسات في السن والماء وعن م ي م و ن ة رضي الله عنها أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ف أ ر ة سقطت في سمن فقال أ ل ق و ه ا وما حولها وكلوا سمنكم والحديث الذي بعده معه وعن ا الذي ل ح د ي ث ب د ه معه ع و أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أنه ق انه ل إ النبي ا صلى ل ل عليه وسلم قال كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم ا ل ق ي ا م ة كهيئتها إ ذ ا طعنت تفجر دما فاللون لون الدم والعرف عرف المسك طيب ما يقع من النجاسات في السم ن والماء هذا متعلق بباب الوضوء لا شك وهو تغير الماء أ و السم ن أ و المائعات ب م ل ا ق ا ت النجاسه و ف أ ر إ ذ ا سقطت معناه سقطت وماتت فهذا يعني أ ن ه ا سوف تفسد هذا الماء أ و هذا ا ل س م الذي وقعت فيه ف إ ذ ن نقول الذي يكتب أ و ل شيء نقول الباب يتعلق ا ل ب ا ب ب يتعلق م ل ا ق ا ت المائعات للنجاه الباب يتعلق ب م ل ا ق ا ت المائعات وذكر مائعان هنا هو شنو؟ السم... السمن والدم والماء لا ما السمن والماء هما الطاهرات الدم سوف, سوف نتحدث عنه بعد قليل فاذن الباب يتعلق ب م ل ا ق ا ت الشنو الفائضه م ا ا للنجاسة ت ل ا ل ث ا ن ي ة ز ي ا د ة النساء م ه م ة في سنن النساء سقطت في سمن جامد في سمن جامد فقال القوا ما حولها وكلوا سمنكم القمى ح وكل ل ه ا و شنو وكل سبلكم فتصبح هذه ا ل ز ي ا د ة وهذا القيد مهم إ ذ ا و ق ع ا ل ف أ ر ة في سمن جامد, جامد. طيب الفائده الثالث ة إ ذ ا وقعت في سمن مائع في سمن شنو مائع لان ق و ل و القوا أ ما حولها ح ق ي ق ة في ا ل س م ن المائعه ما هو الذي حولها يعني ك ل يعني فاذا إ ذ مهم السمن الجامع ف إ هذا مخيد بالسمنه ا ل ج ا م د لكن نقول في ا ل ف ا ئ ر ة ا ل ث ا ل ث ة إ ذ ا كان ا ل س م ن م ا ئ ع أ و الماء ف إ ن ه لا يتنجس إ ل ا بالتغير ف إ ن ه لا يتنجس إ ل ا ب ش ن و ب ا ل ت غ ي ر واضح ف إ ن ه لا يتنجس إ ل ا ب ش ن و إ ل ا بالتغير طيب الحديث الذي بعده نعم يتغير يعني بمعنى طعمه يتغير أ ي وما هو إ ذ ا ت م د س يصبح اكل النجسه حرام يعني م ر ض علينا ا ل ق ا ع د ة أ ن نشنو ان كل نجس حرام. لا لا لا. وليس كل حرام وليس كل حرام النجس、نعم. الفأرة بعينها هي النجسة ولا لأنها ماتت واصلحت لا لا ال ال ال ال ال الفأرة هل يعني الفأرة هي النجسة لا الميتة هل نجسة يعني هي هي الميته ة لجسوا م ن لما ن ج س ت الخروف إ ذ ا مات جف ا ل م ي ت ة يعلمون على الصور يتحدث عن ا ل م ي ت ة فهل السمن يتغير إ ذ ا ل ج فيه تغير تغير طعمه أ و تغير رجل او حتى لو ممكن يتغير ب ا ل ف ا ر إ ذ ا تحللت فهذا لا شك أ ن ه ا س ل و أ ن ه ا س ل و نجس والعمده هنا على التغير فان لم يتغير فهو على طهارته طيب حديث ابي هريره هذا غريب غريب جدا جدا جدا ما يقع من النجاسات في السن والمال واضح والكتاب كتاب شنو ك ت ا ب و ض و ء كل كلم يعني جرح يكلمه المسلم في سبيل الله يوم ا ل ق ي ا م ة كهيئتها إذا, طنع إذا طعنت أي يعني يوضع طعنت فاللون دمنا لون الدقي والعرف عرف المسجي العرف يعني الرائحة هي هي هذا الحديث ك أ ن ه لا علاقه ة له ن من ع ل ا ق ة ولكنني اعيد هنا واكرر مقوله ة ا ل م ش و ومقولة ر ة العلماء الذين أ خ ذ ت عنهم هذه ا ل م ق و ل ة فقه البخاري في, في تراجمه وتبويبه البخاري هذا الفقه من الدرجة الأولى ما يقع من النجاسات الثمن والماء معنى هذا عن ملاقات النجاسة في النجاسة للمائعات ملاقات يتعلق لشنوء لشنوء يقع في من من معنى عن النجاسة ولماذا قلنا لانها م ذ ا ل اكثر ت أ ث ي ر ا فيها الشاي الماء اي ش ل ء السوائب اكثر ت أ ث ي ر ا فيها وتغيرا طيب هذا الحديث ثقه كالاف وهذا, وهذا يكتب بوب البخاري هذا التبويب و أ و ر د حديث الدم ا يوم ا ل ق ي ا م ة انتصارا لمذهبه ان الماء لا, يتغير لا يتنجس الا بالتغير اكرر هذا الكلام اورد ا ء ة بخارين هذا الحديث عن الدم يوم ا ل ق ي ا م ة ت أ ك ي د ا لمذهبه ان الماء لا يتنجس الا بالتغير طيب ليه استدلالا في هذا الحديث أ ن التغير طيب كذا ننتظركم حتى تكتبوا طيب يالله ماذا قلنا هذا الكلام ي ا ل ل اعيد علي هذا الكلام ماذا قلنا أ و ر د البخاري هذا الحديث ت أ ك ي د ا لمجهده شنو هو أ ن الماء لا يتغير سنويا لا ينجز إ ل ا بالتغير طيب ما ع ل ا ق ة هذا بالماء لماذا شوفوا شوفوا شوفوا الاستدلال استدلالا بأن تغير الصفتي يؤثر في الموصوف ا في ب أ ن تغير الصفه يؤثر في الموصوف كان دما فصار مسكنا تغير ا ل ص ف ة يؤثر في الموصوف ص ف ة الدم حصل ف ي ه ا تغير فلم تقر دما انما صار شروط مسكنا فكما أ ن تغير ا ل ص ف ة يؤثر في الموصوف يعني إ ذ ا الشيء تحول تتحول موصوفه فالدم إ ذ ا قمنا ب ر ي ا ن ت ه اذا تغلبتك تقول انا تشوف المسك من اين اتت من هذا الدم إ ذ ن تغير ا ل ص ف ة يؤثر في الموصوف فيصير من الدم إ ل ى المسح او العكس وكما أ ن الدم يتغير فيصير م ث ك ا فيصير طاهرا فكذلك الماء لا هو طاهر ولا يصير إ ن ج س م إ ل ا إ ذ ا تغير في ط ف ت ه أ م ا إ ذ ا لم يتغير ه و على حاله والله إذا يا أخي هذا استدلال عجيب يعني هذا الحديث ا ت د ل به البخاري على أ ن الماء لا ي ت م ج ن إ ل ا بالتغير لان م ذ ا ل أ التغير هو الذي يؤثر في الصفه وبالتالي يغير الصفة فبالتالي يؤثر في الموصوف الموصوف شنو الطهاره و ا ل ن ج ا س ة المسك و لما تغير يعني ع ن م النجاه ه ا ا تتغير عرفتها و ا ل ط ه ا ر ة تتغير عرفت هذا واضح او لا ما واضح هذا كده ا ل يقول ل ش خ ص ه ذ ا ا ل ك د انكم قد فهمتم هذه الازليه والدين الاعمى و أ خ ف ى ما في البخاري ل أ ن ك ق ر أ ت هذا الحديث راحت انضبطت إ ل ي ه قلت كل كلم ي ق ل م و ي ك ل م ه المسلم في سبيل يوم ا ل ق ي ا م ة كهيئتها إ ذ ا طعنت تفجر دما فاللون لون الدم والعرف عرف المسك وقرأنا ولكن والنجافات أيوان كثيرا رباب الطهارة أذهاتنا أن هذا الحديث كثيرا ولكن يتبادل لهذا الحديث لم إلى تعلق عرفتك؟ صحيح هو لا يقال هذا لا يقال أ ن هذا يوم ا ل ق ي ا م ة و أ ن ه رواج الاستدلال الذي يريد أ ن ي أ خ ذ ه هو أ ن التغير في الصفه ق ا ع د ة هذه لا تحتاج الى ق ي ا م ة التغير في الصفه يغير في الموصوف صح الغائط شنو مجازر تحلل ف ص ا ر ترابه تغير الموصوف ا ل ا ما تغير الموصوف تغير الموصوف يتغير حتى في الدنيا فصار شو طاهرا عرفته التمر طاهر وحلال إلى ما صار خ م ر ة تغير الموصوف لا نستطيع أ ن نقول أ ن التمر حلال ل أ ن أ ص ل ه من كذا حصل تغير ماء ا ل م ج ا ر إ ذ اكرر وصار ماء يمكن أ ن ي ت و ض أ به لتغير ي صفته هذا ماذا يل اخر فسيدر البخاري في مكانه ل أ ن التغير ي في الموصول يغير في الصفه في الدنيا لاخوات إ ذ ا في ا ل غ ا ئ في ا ل ن ه ا ي ة يتحلل يتحلل وصفه و ي س ت ر ا ب هذا التراب ح ق م ش من أ ي ن جاء من التغير التغير في الموصوف غير ا ل ص ف ة ا ل ص ف ة هي ا ل ن ج ا ة التهاب النجاسه ولذلك ا ل ا س ت ح ا ل ة والتغير تغيث ا ل ن ج ا س ت في الدنيا في أ و ص ا ف ه في صفتها وهذا ما, يعني ما يحتاج إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة طيب هذا الحديث يقال فيه أ خ ي ر ا آ خ ر شيء في هذا الحديث نقول الماء ينجس بالتغير, بالتغير محل اتفاق لكن محل النزاع الذي نازع فيه العلماء البخاري ا ل ن ق ط ة ا ل ت ي ن ا ز ع ك مهندس ي ل م ا ء ا ل ب خ ا ر ي في ه ذ ك ان ا ك ت ه ن د س ق و ل ل ا ل ه ن ا ل م ه ن يقول لك ا ل هناك مهندس ي ل لك ان ه ن ا م ه ن د ق ل ك ان هناك م ق ل ك ان هناك مهندس ي ل ان ن ا ك م ه ن س يقول لك ان ه ذ ا م ح ل لك ان ه ذ ا ا ل أ خ ي ر م ح لك مهندس يقول لك مهندس ي ق ا ل لك ن د س ي ق و ك م ه ن يقول ل م ه ن د ي و ل مهندس يقول مهندس يقول مهندس ي ل مهندس ا ق و ل مهندس يقول ل م ه ن يقول لك م ه س يقول لك م ه ي لكن بعض الناس ا س ت ر ط كالبخاري وهذا من جب برتينيا وانتصر له برتينيا انتصارا عظيما أ ن الماء طالما لم يتغير لا يكون ل ج س ا أ ب د ا فلا يجلس إ ل ا بالتغير هو بالتغير يجلس لكن أ ن تحصر نجاسه تؤشر الماء في التغير فقط هذا فيه نزاع فعند ا ل أ ح ن ا ف إ ذ ا أ د خ ل ا ل إ ن س ا ن يده والماء المستعمل ينجس عرفته؟ والا يتغير وإن, وان لم يتغير عرفتك طيب ولكن مذهب مالك أن الماء ك أن ا ل لا يجلس الا بشنو, إلا بشنو إلا بالتغير ش ن و إ ل ب ي و م ن ت ي م ي قال ق ا ع د ة أ ن ا ب ا ل ن س ب ة لي م ر ي ح ة أ ي ماء و إ ن بلغ كلتين إ ذ ا تغير يجلس و إ ن كان قليلا و ل ا ق ت ه نجاسه ولم يتغير لا يجلس طيب يقرا الحديث الذي بعده باب البول في الماء الدائم وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال لا يبولن أ ح د ك م في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه طيب هذا الحديث عجيب هذا الباب البول في الماء الدائم لم ي ج د م البخاري بنهي او تحريم إ ن م ا ترك ا ل أ م ر هكذا وهذا قلنا ل أ ن ا ل م س أ ل ة يكون ي ف ه ا يكون فيها, فيها خلاف معتبر عندهم لذلك لا ياخذ في المسائل ا ل ت فيها خلاف معتبر عندهم ولم البول يصل إلى البول في الماء ل ترجيح في ا ا د ئ ل أ ن ه م ظ ل ة للنجاه أ و ل أ ن ه م ظ ل ة للنجاه الب... الماء الدائم م ظ ل ة للنجاه أ ك ث ر من المعشن الفائض قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا يبولن النهي على النهي لا ا ل ن ا ه ي ة ولكن الف... الفعل المضارع هنا مجزوم أ م أ ن ه منصوب منصوب صح كان ينبغي أ ن يكون شنو مجزوما ولماذا جاء النصب أ و من اين جاء النصب جاء النصب من نون ا ل ت أ ك ي د نصب بنون ا ل ت أ ك ي د لكنه في محل شنو في محل جدري ونصب بنون شنو ا ل ت أ ك ي د أ ح د ك م في الماء ا ل د ا ئ م الذي لا يجري هذا يسمى ز ي ا د ة تحرز أ ص ل ا الماء الدائم لا يجري لكن أ ض ا ف إ ل ى الماء الدائم ك ل م ة لا يجري ت أ ك ي د ا على أ ن ه على أنه دائم وهذا يسمى ز ي ا د ة تحرز يعني إ ذ ا عندنا ا ل آ ن فوائد البول في الماء الدائم ل أ ن ه مظله م ل ا ل ن ج ا س ثانيا يلا قولوا معي نعم لا يبولن نهي وهو في محل جزم غير أ ن ه نصب لا يبولن لا لا منصوب ة لا يبولن انما نصب بنون التاكيد ث ا ل ث ة قوله الدائم يكفي ا ض ا ف ة الذي لا يجري ز ي ا د ة تحرز ومزيد ضبط مزيد ضبط مزيد ضبط طيب شنو؟ ضبط ضبط أ غ ر ب شيء وهذه ا ل ف ا ئ د ة ا ل ر ا ب ع ة استدلال ا ل أ ح ن ا ف بهذا الحديث على أن الماء نجس على ان ل المستعمل م ا ء الماء المستعمل نجس خير طهور نعم؟ غير في نفسي غير ف... ان ه ر في ف س ي غير الماء المستعمل لا اذا استعمل ومن أ ي ن أ ت و ا بال... بال... بهذا الكلام كلام رد عليهم العلماء ب د ل ا ل ة تسمى عند الاصوليين د ل ا ل ة اقتران يعني استدل ا ل أ ح ن ا ف ب د ل ا ل ة اقتران قالوا قرن البول بالغسل معناه اذا, إذا بال احدكم في الماء الدائم الماء الدائم يجلس و إ ذ ا اكتسب فيه دون علمود ايضا يجلس ل أ ن ه قرن البول بالغسل هذا هو دليل ش ن و ا ل أ ح ن ا ف ودليله يسمى ش ن و د ل اقتران ل ة شنو ا شنو؟ شنو؟ ويرد عليه اصوليا د ل ا ل ة ا ل ت ر ا ن من أ ض ع ف أ ن و ا ع ا ل د ل ا ثم بمعنى ا ل ع يعني ق ل يقولون ا يبول ويغتفل في الماء الدائم معناها ل ب و ل ممنوع في الماء الدائم و ا ل ا غ ت س ا ل بغير بول ايضا ممنوع وكما أ ن الماء الدائم تنجسه ا ل أ ب و ا ل أ ي ض ا ينجسه الاستعمال وهذا يعيش لماذا لان ل أ هذا كما قال القرطبي د ل ا ل ة مال مال كيف إ ذ ا برت في الماء الدائم قد تحتاج أ ن ت غ ت س ل منه و ق د تنجس عليك فذلك قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتفر ا س م فيه مثل قوله لا يضربن أ ح د ك م أ م ت ه ثم يضاجعها في أ خ ذ الليل يعني تضاجعها وبعد أنك تحتاج تضرب ضاجعة يعني هذا يكون في نفسها أ ذ ى ت أ ذ ى هذا معنى الكلام م ع ن ى بالمال بما تنفى يؤاد ا ل ه أ ي ونعم وهو جنب وهو يرد عليه إ ن الماء لا يلين ويرد عليه ب أ ن هذا للتنزيه ل لحديث لأبي ي ر ة قالوا كيف يفعل يا أ ب ا هريره و أ ب و هريره الراوي والراوي او اعلموا بموارد, بموارد الخطاب قال يتناولوا ه ت ن ا ل ي تناولا ه شنو ن ت و ل ف إ ذ ن عندنا هنا استدلال ح ن ف ي ة ش ن و أ ن الماء ا ل م س ت ع م ل شنو ن ج س بدلاله ة شنو ن ل أ قرنه مع اجنو ل ا ل كذلك بعيد وبعيد وبعيد وبعيد. طيب. الامام مالك يقول هذا محمول على أ ن الماء طبعا إمام مالك قاعدته النجاه ب ح س و بالتغير فلو بال أ ح د في ماء د ا ئ م ولم يتغير كان صالحا للاستعمال هذا علمان ل ويحمل النهي على التنزيه يحمل النهي و ب أ ن هذا شنو بالتغير على و على ا هذا فيه فيه ط و يعني ه ذ ا ظهر فيه فيه طوة لكن لأنه ب د أ ن ا قلنا أ ن البول في الماء الدائم مظنه شنو شنو يغتسل فيه ب غ ف ع ي على أ ن ه ا الرفع هذا يبطل مذهب ا ل أ ح ن ا ف ليه ل أ ن لا يبنن على الجزم فلو كان مضافا إ ل ي ه ا لكان ثم لا يغتسل لكن قال ثم لا يغتسل فدل على أ ن حكم ا ل ا خ ت س ا ل غير حكم البول ج ح د بعده ي الذي ث باب إ ذ ا أ ل ق ي على ظهر يصلي قذر وجيفه لم تفسد عليه صلاته、صحيح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت و أ ب و جهل و أ ص ح ا ب له جلوس إ ذ قال بعضهم لبعض أ ي ك م يجيء بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إ ذ ا سجد طيب م عشان الزمن نقوم كل مقطع فيه ف ا ئ د ة نذكر ا ل ف ا ئ د ة التي فيه طيب السلى جزور السلى هو الرحم ب ا ل م ن ا س ب ة أ و الكيس الذي يخرج من الرحم الذي يعني يكون ع فيه الجليل سواء كان إ ن س ا ن ا أ و أو حيوانة. ال الذي حيوانه يخرج من الرحم ال الكيس طيب وهو نجس اذا القي على ظهري المصلي قذر قذر وجيفه لم تفسد عليه صلاته نعم ايوه ايوه فانبعث اشقى القوم فجاء به فنظر اشقى حت... القوم هنا ع ق ب ة ابن ابن ابي معيط وفي ه ق ا ئ د ة م ه م ة جدا اشتركوا جميعا في ا ل ج ر ي م ة لكن ا ل م ب ا ش ر ة ليس كغير المباشر المباشر هذا هذه ق ا ئ د ة م ه م ة جدا أ ن ا ل م ب ا ش ر ة اكد من السبب أ ب و جهل تسبب لكن الذي باشر من ع ق ب ة فسماه شنو أ ش ق ى معناها ا ل م ب ا ش ر ة اكد من شنو اكد من السبب المباشرة آكد من شنو؟ آكد من السبب خلاص هذا الكلام كتبتموه ا ل م ب ا ش ر ة اكد من السبب يا... فنظر ب ع ث أشقى القوم فجاء ف به ن حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم و ض ع ه على ظهره بين كتفيه وانا انظر لا اغني شيئا لو كانت لي م ن ع طيب ق و لانه ب كان هزليا و بنيه ذيل كانوا أ ل احلاف ف أ يعني متحالفين مع أ ه ل م ك ة يعني زيهم ا درجه اقل تابعين لاهل, لأهل مكة و قوم ا بن مسعود كفار لذلك ت أ ث ر و قال لو كانت لي م ن ع قال فجعلوا يضحكون اعوذ بالله وهذا فيه سوء هؤلاء الكفار ومدى ا ل أ ذ ى الذي تعرض ا ل ب س ل م و ا ل أ ذ ى ه ن ا أذى ذ س ل ا م اذى جسدي و أ ذ ى معنوي بهذا الضحك نعم قال فجعلوا يضحكون ويحيل و ا بعضهم على بعض يحيلوا بعضهم على بعض ما معناها؟ يعني تمايلون أيضا عليه يرفع صحيح رضي على ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا الله ما معناها ساجد جاءت فاطمة بعضهم بعض عنها فطرحت عن رأسه ظهره حتى فطرحت طيب وهذا فيه ف ا ئ د ة ع ظ ي م ة ق و ة نفس ف ا ط م ة مع صغرها رضي الله عنها قوه ة نفس نستذل ذ ا بفائدة عظيمة قوة نفس ف ا ط م ة مع صغرها شوف ال... ال... ال... ابن مسعود وغيره ما قدر يفعل شيء والكفار يضحك وكبار و جاءت و ب ق و ة و ب ج ر أ ة و ب ش ج ا ع ة ف ا ئ ق ة أ خ ذ ت هذا و أ ل ق ت ه نعم ق و ة نفسها رضي الله تعالى عنها ر ف ع ر أ س ه ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات طيب فيه ينبغي يكون مقيدا قال عليه أنبه وهذا فوائد الأولى جواز أود والسلام هنا الفائدة الدعاء الظالم أنا الدعاء الظالم قال الصلاة على لكن إلى مسألة على أن أن لا يزال المظلوم يدعو على ظالمه حتى يكون عند الله أ ظ ل م منه يبالغ في الدعاء ويعتدي مثلا ل شخص يعني ظلمك تقول اللهم عليك به أ ر ن ي في أ و ل ا د ه و أ ر ن ي في كذا ي انت خمالكم الأولاد أ ايضا صرت ظالم هو ظالم و أ ن ت ظالم واضح أخص م اخص في شيء ت الظالم يدعى عليه لكن أ ي ض ا قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن م ا فعل هذا النبي في مواطن وفي مواطن لم يدل عليهم ع ر ف ت و إ ن م ا كان على حسب ا ل ح ا ج ة و ل أ ن ا ل أ م ر لا يتعلق بالنبي النبي سيتكلم عن أ م ر الدين لكن قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والحديث ا ل في ت ر من ذ م دعا على ظالمه فقد انتصر من دعا على ظالمه فقد خلص ا أ خ ذ ت حقك و ا ن ت ص ر ت ل أ ن البخاري رحمه الله جاءه طلابه يقولون يا شيخ هؤلاء هؤلاء يشيعون عنك عنك ادعو عليهم يؤذونك الشائعات يدرونك يشيعون ادعو عنك فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دعا ان هو رضي الله عنه قال من دعا على ظالمه فقد انتصر فقال له ماذا تفعل قال لهم لا يحيق المكر السيئ الا ب أ ه ل ه وهذا من ادب هذا الامام العظيم ورسول الله د ع ا ل ب ه عليه و لبيان الجواز ودعا على قريش هنا هو ا ل أ ك م ل ليخيفهم كما سوف تعرف أ ن هذا الدعاء أ ت ى ب ث م ر ة و ن ت ي ج ة إ ذ ا قلنا جواز الدعاء على, شنو؟ على الظالم واستحباب تكرار الدعاء ثلاثا هذا、مستحب. تكرار الدعاء ثلاثا مستحب مستحب قال ثلاث مرات يلا نعم. ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات فشق عليهم اذ دعا عليهم وهذا فيه فائده عظيمه ة و أ ن الدعاء في م ك ة كان معظما حتى عند الكفار و إ ل ى يومنا هذا هو معظم فشق عليهم معناها عظم عليهم ا ل أ م ر يعني أ خافوا خ و ف ش د ي د وقالوا سوف يتحقق سوف يتحقق ا ل أ خ ذ بطريق لماذا ل أ ن ه م كانوا يرون أ ن الدعاء في م ك ة عظيم هذا من, لذلك من قوله فشق عليهم ان س ت ف د الدعاء شنو استفدنا ان ماذا في مكه ة مكة ان شنو الدعاء معظم في م يلا وكانوا يرون ان ا ل د ع و ة في ذلك البلد م س ت ج ا ب ة صحيح نعم ثم سمى اللهم عليك بابي جهل الله اكبر、نعم. وعليك ب ع ت ب ة ا بن ربيعه, وشيبة بن ربيعة و الوليد بن ع ت ب ة و ا م ي ة بن خلف و ع ق ب ة بن أ ب ي معيض وعدا ل س ا ب ع فنسي ابو الراوي وقال الراوي عن المسعود وفي ا ل أ و ل أ ب و جهل و أ ص ح ا ب له جلوس في آ خ ر الحديث يتبين الذين قريش الذين من كانوا شنو لأنه نعم لك جلوسا على على ظلموه عمومة ثم دعا دعا خصوصا نعم قال فوالذي نفسي بيده لقد ر أ ي ت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل مسعود نعم. صرعى. نعم صرعى في القليب قليب بدر في القليب قليب بدر طبعا هؤلاء استجاب لسلم دعاء نبيه فيهم وفي يوم بدر س ر ع هؤلاء ووضعوا في ا ل ق ل ب طبعا الكافر لا يدفن ب ا ل م ن ا س ب ة يعني حتى هذا أ خ ذ منه ف ا ئ د ة الكافر لا يدفنه المسلم الا في حالتين في ح ا ل ة أ ن ه ي ت أ ذ ى منه المسلمون إ ذ ا ترك ج ي ف ة وطبعا بغير قبله و ب غ ي ر كذا ح ف ر ة ويدفنوا فيها وهنا القاهم في القليب و د ه ا ل أ م ر الثاني من باب ز ي ا د ة ا ل ظ ل والنكايه من باب النكايه بهم يعني هذا دفن ليس دفن تكريم إ ن م ا دفن شنو دفن نكايه اما الكافر فلا فلا تكريم لهم قلنا شقة الذين على كاملة وكأن ابن وكأن عدى صرعة عدهم صرعة سعود سعود ب أ ن هؤلاء جميعا قد قتلوا ولقوا حتفهم كل هؤلاء وكلهم القوا في ا ل ق ل ب ع ت ب ة و ش ي ب ة والوليد و م جهل واميه بن خلف قطع أ م ي ه قطعا معروض أ ن هؤلاء جميعا يعني أ ن ه م أن قتلوا وفي الحديث أ ي ض ا حلمه صلى الله عليه وسلم هو ساجد ولا يرفع و أ ن ه كان يحتمل كثير من ا ل أ ذ ى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وفي الحديث ف ا ئ د ة م ه م ة م ت ع ل ق ة ببابنا أ ن ما يمنع من ا ل ص ل ا ة ابتداء إ ذ ا ط ر أ عليها لا يقطعها هذا هو الشاهد اكرر هذا الكلام ما يمنع من ا ل ص ل ا ة ابتداء ما يمنع من ا ل ص ل ا ة ابتداء م ا ا ل ذ ي ي م ن ع من ن الصلاة ابتداء ا ل ج ا س ة على البدن صح يمنع منها ابتداء ا ل قبل أ ن يصلي وجد في ثوبه ن ج ا س ة بول غائط س ل ا جذور كل هذا ماذا يفعل يغسل أ و يغير لكن إ ذ ا ط ر أ عليه فلا يؤثر وهذه هي ا ل ق ا ع د ة قال لم تفسد عليه صلاته لم تفسد عليه تفسد إذا طيب أ ك ر ر ا ل ك ل ا م في الحديث أ ن ما أ ي و ة يمنع من ا ل ص ل ا ة ابتداء أ ن ا أ ق و ل ك ل م ة كلمه, كلمة لمن أراد ان اراد أ ن يكتب أ ن ما يمنع من ا ل ص ل ا ة ابتداء إ ذ ا ط ر أ عليها إ ذ ا ط ر أ عليه لا يؤثر ل لا يؤثر اذا يؤثر إ ط ر أ عليها في أ ث ن ا ء الصلاه عنه و استدلوا أ ي ض ا ب ح د ي ث جبريل لما أ خ ب ر ن ي و سلم ان في نعليه خبث صلى ركعت فلما أ خ ب ر ه خ ل ع ه م ا ل أ ن ه كان ب إ م ك ا ن ه أن ي خ ل ع ه م ا ف خ ل ع ه م ا و استمر في صلاته و لم يعد ما مضى و ن ب س ل م لما قام من السجود لم يجعل السجود باطل و ر ص ل ا ل ل ف ا ئ د ب ا ط ل ة إ ن م ا أ ل ق ي عنه استمر في صلاتي عرفت إ ذ ن هذا فيه ق ا ع د ع ظ ي م و هي شنو لا انا ما أريد شخصي أسأل اريد طوالي ا ل شخص يقول نعم ما يمنع من ا ل ص ل ا ة ابتداء لا يقطعها إ ذ ا شنو إ ذ ا ترى عليها نفس ن الجذور ا لو كان قبل ا ل ص ل ا ة لا آآ غ س ل ثوبه او غيره وكذا عرفت؟ وفي هذا ايضا قيد مهم و ق ا ع د ة م ه م ة وهذا يفرق فيه بين ط ه ا ر ة الخبث وطهاره ة الحدث يفرق ي ف بين ط ه الحدث ر ة ا ث والخبث ثوب وجد اذا الانسان ل خ بمعنى ب في النجاسه ا الموجودة في ثو بعد الصلاة لا ت ل ثو في يؤثر ي بعد ع ولي النجاسة بعد ما صلى لا يؤثر لا ي ع ي د لكن إ ذ ا جاءه ريح وهو في ا ل ص ل ا ة فسدت ا ل ص ل ا ة يقطع و ي ب د أ يتوضا ويصلي من ا ل أ و ل ففرق بين ط ه ا ر ة الخبث فهذا في طهاره ة شنو في ا الخبث طهارة ر ة وليس في طهارة شنو الحدث. طهاره ة الحدث ط الحدث ر ة ا ما ط ر أ على ا ل ص ل ا ة يفسدها إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن بغير و ض و ف ا ل أ و ل يمنع و ل ا ما يمنع وكذلك إ ذ ا ط ر أ فهذا ليس على إ ط ل ا ق فمن صلى وبعد ا ل ص ل ا ة ر أ ى في ثوبه ن ج ا س ة لا يعيد ا ل ص ل ا ة على الرجح من أ ق و ا ل أ ه ل العلم وتفصيل للفقهاء ا ل ح ن ا ب ل ة يعيد ما لم يخرج الوقت عرفت نعم أ ي و ب ر ض و و ا ل م ا ل ك ي ة كذلك وعند بعضهم يعيد أ ب د ا لكن الصواب أ ن ه لا يعيد والدليل حديث من حديث م ن مسعود هذا وحديث جبريل لما أ ت ى عليه السلام هو في نعله س ث ن ه وفي ن ع ل ه خبث يعني ن ج ا س ة عرفتم؟ لكن اذا صلى ا ل إ ن س ا ن وتذكر أ ن ه غير م ت و ض ي ماذا يفعل يعين أبدا ما أصنع... لا, لا تغرق الذمه الا بالوضوء و ا ل ص ل ا ة إ ذ ا ما أ ح د ث في أ ث ن ا ء ا ل ص ل ا ة س ن و يقطع ا ل ص ل ا ة واضح وهذا يؤخذ منه ق ا ع د ة م ه م ة جدا أ ر ج و أ ن تكتبوها القواعد م ه م ة ا ل إ ن س ا ن لما يعطى ق ا ع د ة يستطيع ان يفهم الدين أ ك ث ر من أ ن يعطى يعني كلام تفصيلي القواعد كلام كلي يعذر بالجهل والنسيان ارتكاب المنهيات يعذر يعذر بالجهل والنسيان في ارتكاب المنهيات في ارتكاب المنهيات اعيد يعذر بالجهل والنسيان في ا ر ترك ك ا المنهيات ولا ب ي ع ذ بالجهل والنسيان في ت ر ا ل م أ م و ر ا ت وهذه ق ا ع د ة م ت ي ن ة م ت ي ن ة جدا يعذر بالجهل والنسيان في ارتكاب المنهيات ولا يعذر بالجهل والنسيان في شنو في ترك شنو في ترك ا ل م أ م و ر ا ت أ ع ط ي ك مثال المنهيات شخص شرب الخمر ولا يعلم أ ن ه ا خمر يعذر ولا لا يعذر ها يعذب في ارتكاب المنهيات أ و حتى لا يقام عليه ح س ر لأنه ي ع ن ي خ ا شخص فعل شيء يظنه حلال وهو حرام ارتكب م ع ص ي ة يظنها شنو حلالا فشنو أ ي و ة هذا يعذب أ م ا في ترك ا ل م أ م و ر ا ت إ ذ ا أ م ر الشارع بشيء حتى ولو لم لو ت ر س هذا ناسا أ و جاهلا لا ي ب ر ئ الذمه الا ب ا ل إ ت ي ا ن مثال حديث المسيء صلاته صلى وقال افصل غيرها امره أ ن يعيد أ ب و ب ر د ة هاني بن نيار خال البراء بن عادل ذبح يوم, يوم الاضحيه قبل ا ل ص ل ا ة هذا مامر ما به ف أ م ر ه النبي أن、يعيد. أمره أن شنو أن يعيد أ ن يعيد ا ل م أ م و ر ا ت لا تبرء ا ل ذ ن ب إ ل ا بشنوء الا ب إ ت ي ا ن ه ا حتى ولو لو فلو, فلو ترك ا ل م أ م و ر ا ت جاهلا أ و ش نافيا لا بد ان ي أ ت ي بها أ م ا فعل ارتكاب ل ا ا ل م ن ه ي ا ن هو ما خلص ارتكب وانتهى صح ارتكب ما نهى عنه وانتهى ا ل أ م ر ي ع ذ ر يعذر ُ بجهله في ارتكاب المنهيات و ب خ ط أ ه ونسيانه ولا يعذر ُ ب ج ن و في ترك ا ل م أ م و ر ا ت إ ن م ا قد يعذر ُ في الوقت أ و في الحال إ ذ ا كان جاهلا ً لكن لا ت ب ر أ الذمه إ ل ا بالاتيان ف ت ف ا ل م س ي ق ى لا توصل له معناه هو لا يحاسب لجهله لكنه لا لابد أ ن يصلي ث ا ن ي ة يعيد ولم يقل ل أ ن ه جاهل خلاص اتركه يصلي كما, يعني كما هو أ م ر ه ب ا ل ا ع ا د ة ايوه نعم صلى على غير القنه نعم يعيد ما في شيء لكن ال ال ال ال اذا تحرى القنه تحرى هو لا لا خلاص إ ذ ا تحرى ما في شيء انا, أنا, أنا اتكلم عن شخص قد يكون ي عامد أ و كذا أ و هو قريب عهد يعني إ ذ ا كان قريب عهد يمكن ان يصح هو ا ل أ ف ض ل يعني لكن إ ذ ا تحرى ف ا ش ن و فلا شيء عليه طيب نكتفي بهذا القدر ولا ناخذ أ خ ذ ل الذي ح د بعده ي ث كده ن أ الحديث الذي بعده سرعة عن أ ن س رضي الله عنه أ ن ه قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه ه ذ الفائده ا الاولى طهاره ة ريق الآدمي ولعاب ط ا ريق ة شنو ر ولعاب شنو ا ل آ د م ي أورده أن البخاري ريق ليدلل على أن ريق ولعاب الادمي ما له طاهر واضح طيب وكذلك حتى يقول كافر ولعابه طاهر ل أ ن ه ادمي عرفته نعم بعد م ا ي م و ت لا بعد م ا ي م و ت ما براه ذ ا لكن إ ذ ا كان حي الـ الـ الـ الـ الـ اللعاب الادمي شنو طاهر وفرق بين المستقذر وبين النجس البزاغ م ا ل مستقذر وذكر البخاري ب ر ض و م س أ ل ه باب شنو ا ل ب ز ا ق والمخاط المخاط مستقذر لكن لا ينزل من استقذاره أ ن ه شنو نجس واخر شيء لعاب الحيوان حتى الذي لا يؤكل لحمه طاهر لان أ ن ل ب ي صلى ا ل ل عليه ه و س ل م خطب بعرفه ولعاب ا و الحمار يسير على كتفه والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته